ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين بالله ظنوا السوء ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الذين السوء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 وكان الله عزيزا حكيما إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وعصيلا لِلتُؤْمنِنوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِرُوه وَتُوِّرُوه وَتُسَبِّحُ بُكْرَةَ وَأَصلَ إِ الذينَ يُبَعونكَ إِ ماَا يُبَعونَ اللهَّه يَدُ اللهَّ فَوْوقَ عيْدِيم فَمََّكَثَ فَإَِّ بَا يَنكُثُ عَلَ نَفْسِه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله أفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله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 فَقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ فَإِنْ تُطِيعُوهُ يُؤْتِكُمْ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا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 سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهُدَى مَعْكُوفًا فَنَأْتِيَ بَلَغَ مَحِلَّهُ وَلَوْلَا رِجَالٌ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوا مَن تَطَؤُونَ فَتُصِيبَكُم مِّنْهُ عَوْرَةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِّيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اذ جاء الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه فانزل الله سكينه على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى والزمهم كلمه التقوى وكانوا احق بها واهلها وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ لا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 سمَاهُم فِي ُوجُوههٍ مِنْ أَثَِ السّجودَ ذَلِكَ مَثلهُم في التووراد وَمَثَلهُم في الإنجكَ زَرائٍ أَخْرَرجَ شطأهُ فَآزَرَهُ فَسْطَالضَ فَسْتَوعَلَ صُوقِ يَاجِبُ الزُّورَ عَلَى يَظِيدَ بِهِ مُلْكُ الْكُفَّارِ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عظيما.